يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وهو علم بذات الصدور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 قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم, وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم ألا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبكس المصير ألا من يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أهتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات العل لكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات واخرضوا الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم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 وفي الآخرة عذابه شديده مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 لقد أرسلنا أرسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريته من النبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارين برسولنا وقفينا بعيسى بن مرجم وهاتينا الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوا مرافتهم ورحمة ورحبا لِهِ تنبتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا, ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله رفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم